أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَالْيَوْمُ رِالإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّ إِلَّا دَافِقُ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجِيعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبِلَ السَّرَائِحُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالْسَمَاءُ